سورة الحديد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 ر في الليل وهو عليم بذات الصدور آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فَالَذِينَ آمَنُوا مِن وأنفقوا لهم اجر كبير وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد اخذ ميثاقكم ان كنتم مؤمنين هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات ليخرجكم من وَإِنَّ إلى النور وإن الله بكم لرعوف الرحيم وما لكم ألا فقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض لا يستوي منكم من أنف من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوهم بعد وقاتلوا وكله وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له من الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعف له فيضاعفه له وله اجر كريم يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعن نورهم يسعن بين ايديهم وبأيمانهم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 معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم فضرب بينهم بسور له بناب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب وظاهره انكم معكم قالوا بلا ولكنكم فتنتم انفسكم وتربصتم ارتبتم وغرتكم الاماني وغرتكم الاماني حتى جاء امر الله وغرث بالله الغر فاليوم لا يؤخذ منكم فديته ولا من الذين كفروا مأواكم النار مأواكم, النار مأواكم النار هي مولاكم هي مولكم وبأس المصير. ألم يأمن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم، أن تخشع قلوبهم لذكر الله؟ ألم يأمن للذين آمنوا؟ تخشى قلوبهم أن تخشى قلوبهم لذكر الله ألم يعنى للذين آمنوا أن تخشى قلوبهم؟ أن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 أجرهم ونورهم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك, أولئك أصحاب الجحيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك <سؤال> <تصفيق> أصحاب الجحيم اعلموا أن الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث احجب الكفار نباته ثم يهيج ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطامًا وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور سابقو إلى مغفرة من ربكم وجنّة سابقو إلى مغفرة من ربكم وجنّة عرضها وجنّة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا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 الله هو الغني الحميد لقد أرسلنا رسلا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع ومنافع لل إ الناس وَلهْلََ اللهَّهُ مَ صُرُوه وَرسُلَهُ بالغيب. إن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 رسولنا وقفنا بعيسى بن مريم وآتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفته ورحمة ورحبانية بتدعوها ما كتبناها عليهم إلا بتغاضر إضوان الله فما رعوها حق رعايتها فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون يا أيها الذين آمنوا تط اللهم وأمنوا برسوله يأتكم كفلين يأتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم ويغفر لكم والله غفور رحيم. لئلا يعلم أهل الكتاب لئلا يقدرون على شيء من فضل الله وأن الفضل في الله وأن أن الفضل بيد الله يأتيه من يشاء، وأن الفضل بيد الله يأتيه من يشاء، والله ذو الخد